مثل هذا اللقاء الطيب مختصر الحضور فيه نخبة من الدعاء متقارب الأفكار والرؤية ومن أهل المنهج المستقيم ولله الحمد أتصور أن اللقاء بهم ينبغي أن يكون على صورتي يطرحون تساؤلات أو يضيفون تعليقات وتعقيبات فمثل هذه التساؤلات والتعقيبات وإن كان الشباب يعتقدون أنها مجرد أسئلة تنشغل بها عقولهم وصدورهم إلا أن طرحها على المشايخ سواء أكان هذا الطرح في صورة سؤال أو أم كان في صورة تعقيب هذا الطرح بهذا الشكل ينفع الشيخ ويفيده أعتقد أو في كثير من الأحيان يكون ذلك أكثر من نفعه للشاب والسبب في ذلك أن الشيخ يستطيع بكثرة ما يلقى عليه من الآراء لا سيما تلك الآراء التي تدور في منتديات وملتقيات ومجالس الشباب يستطيع بها أن يمحص ما عنده وربما يعيد دراسة بعض توجهاته على ضوء ما طرح عليه قد يرى الشاب أنه ليس عنده معلومة يضيفها للشيخ لكننا في الوقت الحاضر ولا سيما وقت الفتن قد لا تكون مشكلاتنا هي المعلومات بمعنى المعلومات العلمية التي في بطون الكتب قد لا يضيف قد أقول قد لا يضيف الشاب شيخ شيئا من المعلومات الكتبية <تصفيق> إلى الشيخ هذا ربما يكون صحيح لا سيما لدى المشايخ الكبار والمشهود لهم بالبراعة في طلب العلم أما من كانوا أمثالي فلا شك أن أنهم يستفيدون من بعض ما يرجع إليه الشباب وما يدلون يدلي به الشباب من معلومات يأتون بها من بطن الكتب هذا صحيح لكن أقول أن الحاجة ربما لا تكون قاصرة على المعلومات التي أسميها في هذا المقام المعلومات الكتبية بل في حاجة إلى الرأي وإلى التصور الصحيح للواقع وكيف ينبغي التعامل مع هذا الواقع في ظل ما درسناه وما درسناه من المعطيات والمنطلقات إذن النتيجة التي نصل إليها أن السؤال والرأي الذي يطرح لكي يفحصه الشاب مع الشيخ في مثل هذه الأيام ربما يكون أهم من المعلومة الكتبية التي يأتي بها الشيخ للطلبة أو يأتي بها الطلبة للشيخ في هذا اللقاء الطيب هذه الوجوه الحبيبة إلى القلب أنا أختار هذا النهج الحواري أو نهج طرح الأسئلة وطرح الآراء أنا في حاجة إليها في حاجة ماسة إليها ولذلك أنا أرحب مثل هذه الملتقيات ولكن قبلها أماهد ب مسألة هي مسلمة لدى الجميع ولكن لتكن منطلقا لحديثنا هذا ومنطلقا لحوارنا ولعلها توقد في الأنفس بعض الأسئلة أو تذكر بها أو تستدعي من بعض الإخوة والأبناء التعليق المقدمة التي أوطئ بها هي أن هذا العصر الذي نحن نعيش فيه يدخل ضمن العصور التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها عصور فتن وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن كثيرا حينما نجد بعض القضايا التكليفية قضايا العبادات نجد أن فيها حديث أو حديثان أو ثلاثة أو أربعة وأضرب مثالاً في ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بالحج فهناك آية واحدة تفرض على الناس الحج وهناك حديثان أو ثلاثة صحيح أن الآيات التي تبين تفاصيل الحج والآيات الأحاديث التي تبين تفاصيل الحج كثيرة لكن أعني الآيات والأحاديث التي تتحدث عن ركنية الحج والأمر به نجد أنها قليلة وعن الحج ركم من أركان الإسلام لكن حينما ننظر إلى الأحاديث التي تحذر من الفتن نجد أنها كثيرة الأحاديث التي تبين خطر هذه الفتن وموقف المسلم من هذه الفتن وتداعياتها كثيره جدا وافرد لها علماء الحديث كتبا في مصنفاتهم كما افردوا لاركان الاسلام منهم من ضمنها الملاحم ومنهم من افردها وحدها في التحذير من الفتن لكنها كثيره وبعض أحاديث الفتن دخلت في أبواب الإمارة مثل كتاب الإمارة في صحيح مسلم عدد من أحاديث الفتن دخلت في كتاب الإمارة إذن موضوع كيف يتعامل الناس مع الفتنة موضوع خطير لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه جانب كبير جدا من الأهمية ولست في معرض هنا أن أسرد هذه الأحاديث لأنني يعتقد أنها سردت ونقلت وقيلت وطرحت بما فيه الكفاة لكنني آتي بهذه اللطيفة التي ربما كانت غائبة عن كثير من الأذهان ما هو سبب عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القضية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل ومعنى يعذر الى ربه اللهم هل بلغت اللهم اشهد يعذر الى ربه في هذه الامه اولها واخرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر في اول الامه فقط بل اعذر في اول الامه واخرها بدليل انه اعطانا كيف نتعامل مع الفتن التي لم توجد في عصره ومنها الاحاديث التي بينت التحذير من الكلمه في زمن الفتنة والأحداث التي أمرت بالصبر والاعتزال في زمن الفتن والأحداث التي أمرت بلزوم الجماعة لا سيما في لزومه في زمن الفتن والأحداث التي بينت أن القاعد في زمن الفتنة أو أن خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي كل هذه الأحاديث بينت لنا كيفية التخلق في زمن الفتن مع أن الجميع يعلم بهذه الأحاديث ولا أعتقد أنها غائبه عن أحد إلا أننا نجد أن التأويل في هذه الأحاديث يدخل حينما تصطدم بهوى النفوس يعني حينما يكون أحد هواه مع فتنة من هذه الفتن فإنه يتأول هذه الأحاديث تعطيها هذه الأحاديث لا يمكن صحتها ولكن يقول هي في كذا وكذا وكذا وكذا ويخرجها عن عمومها بالتأويل يصرفها عن هذا العموم بتأويلاته ويعتقد أن فتنته التي هو يصير إليها لا تنطبق عليها هذه الأحاديث وماذاك إلا تحقيقا لقدر الله لأن هذه الفتن من الحتم ومن الضروري أن تقع لماذا لأنها سطرت في اللوح المحفوظ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتقي منها وقوعها فينا إنما يكون بتقصيرنا نحن في الاتباع بتقصيرنا في الاتباع واللجوء إلى التأويل وعلى ذلك كثرت الآن هذه الفتن يمنة ويسرى كل بلد تقوم في فتنة وكل ما حذر من الفتنة قيل عن المحذرين إنهم علماء السلاطين وأتباعوا طواغيت أو جهلاء بالواقع او او او هذه حتى يخرجوا ويقوموا بهذه الفتنه ثم بعد ذلك هذه الفتنه لا تؤدي الى شيء وكما قال ابن حزم رحمه الله نوار الفتنه لا يعقد ومعنى نوار الفتنه لا يعقد النوار هو تلك الزهرة التي تصبح بعد زمن ثمرة تكون زهرة ثم تصبح ليمونة أو تفاحة أو عنبا أو كرزا أو غير ذلك من يأتي لها نوار فإذا عقد أصبح ثمرة وإذا لم يعقد لم يصبح ثمرة فهي نوار يبهر الناس بجماله لكن لا ينتهي إلى ثمرة كلما كان الناس في نعمة من الله سبحانه وتعالى في شيء معين فعليهم الاستمساك بهذه النعمة لا سيما في هذا الوقت طبعا الذين لا يستسلمون لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يسمون ذلك خنوعا يسمونه خضوعا يسمونه ولاء لغير الله عز وجل يسمونه جبنا يأتون بالأسماء ويأتون بالتصنيفات التي ما أنزل الله بها من سلطان لكن حقيقتها حقيقة الامر لا تتغير وهي أن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تصيبهم الفتنة كما قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره فحذر الله سبحانه وتعالى من المخالفة فكل من خالف أصبته هذه الفتنة سواء كانت المخالفة في أصل التدين أو المخالفة في التعامل مع مجريات العصر أكتفي بهذه المقدمة وأنتقل منها إليكم لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا, ينفعنا بما تطرحون جزاة الله خير <تصفيق> تسمعنا <تصفيق> الشباب أسئلة؟ طبعا أسئلة وتعليقات على ما أقول كل حتى نصل إلى تنقيح اراء هذا الواقع مكشوف أمامنا في كل مكان مكشوف أمامنا من حيث الجملة أما من حيث التفصيل فليس بمكشوف لا شك أن الجميع حينما نسونا ببعضهم الكل منهم يطرح قضية ويناقش قضية لا أحد منكم ما يناقش فيها في قضايا سواء في اجتماعاتكم الخاصة أو في مجموعات الواتساب أو غيرها فنحن نريد من هذه القضايا المثارة أن ندخل ونناقش ونتحدث. طيب شيخنا الأفضل تعلمون الشيخ مراحله يعني كلها حتى منهم الفتيات ومنهم الذكور يعني يمارس عليهم تغريب ومارس عليهم يعني أبكار وشهوات وما إلى ذلك يعني تجد الشاب تقريبا ما يبلغ سن ال عشر إلا وتوزع اللي في الشهوات واللي في واللي في وغير ذلك في قلهم في حلقة مفقودة بين الدعاء والعلماء والشباب. يعني تجد ان الشباب يوادي ويمارس عليه القنوات والقنوات اللي عند الدعاء والعلماء يعني في فيه يعني فيه فجوة صراحة واضحة. ما السبيل الى يعني رب هذه الفجوات. وقلهم انه صراحة يعني ما الحال اللي وصلنا اليه شيء محزن يعني. نعم. لعلي أنتهي أو أبدأ من حيث أنتهيت في قولك إن الحال الذي وصلنا إليه شيء محزن فأنا أخالفك في هذا الأمر الحال الذي نحن فيه في هذا الجانب الخاص الذي أنت تتحدث عنه وهو ضعف التدين وانفلات الافكار اعتقد ان هناك جانب مضيء الكثير منا لا ينظر اليه نحن الان ولله الحمد نجد الكثير من الشباب متدين من الذي طلب منه ان يتدين كثير من الشباب تجد ان والديه عوام ربما ليس لديهم القدرات والمهارات في التربية تجده في صباه كان في الشوارع مع أبناء الحي ومع ذلك تدين وهذا المثال كثير وهذا موجود في الرجال والنساء حينما تذهب إلى المكاتب التعاونية تجد الذين يتعاونون معها والذين يشتغلون فيها شباب متطوعين بشكل كبير أعداد غزيرة لولاهم ما قامت هذه المكاتب والمراكز التعاونية تجد أنه يقام في الشهر الواحد في كل منطقة ما لا يقل عن أربعين محاضرة وتجد أن هذه المحاضرات في معظمها لديها رواد حينما تدخل على قنوات المشايخ في اليوتيوب تجد أن كل هذه القنوات عليها ارتياد عجيب ادخل مثلا على قناة الشيخ المغامسي ومحاضراته مع أن كل هذه القنوات المحاضرات كلها وعظية تقريبا تجد أن هناك عدد مهول يدخل هذه القنوات يدخل على مواقع المشايخ تجد أنها أعداد كبيرة جدا تدخل أحدثكم عن أقلهم اثرا وصيتا ومعرفه وهو محدثكم انشأت العداد في موقعي. كان موقعي يعمل بدون عداد للدخول. انشأت كيف? الزوار. ايه عداد الزائرين كم دخل الموقع. انشأت العداد قبل شهر ونصف. الآن الزائرون لموقعي يقتربون من ثلاثمائة الف. تجد أن مواقع بعض المشايخ الزائرين فيها مليون مليونين ثلاثة ملايين ربما بعضهم يزورها في الشهر مليون ليس في هذه المواقع جنس وليس في هذه المواقع شهوات بل فيها طروحات علمية إما كتب أو مقالات أو وعظ وارشاد هذه الموجودة هذه الصورة ينبغي أن ننظر إليها لأننا إذا لم ننظر إلى هذا الجانب سوف تسود الدنيا في اعيننا الآن الدروس العلمية التي يقيمها المشايخ تجد عليها إقبال والمشايخ عليهم الحاح كبير جدا من الشباب لكي يقيموا دروسا علمية إما في البيت إلا في المسجد انظر اذهب إلى مسجد الراجحي في مكة وانظر كم درس علمي يقام فيه وكم الشباب الذين موجود الموجودون في هذا الدرس اذهب إلى المراكز النسائية التي أقامها نساء متبرعات مثل مركز المهاجرات وغيرها من المراكز أو الأقسام النسائية التابعة للمكاتب التعاونية تجد العمل النسائي فيها على قدم وساق مطبوعات وأشياء جميلة جدا. فهذا الجانب موجود جانب الانحراف الفكري نحو الشهوات موجود وأعتقد أنه من الطبيعي أن يكون كبيرا من الطبيعي أن يكون كبيرا لماذا من الطبيعي أن يكون كبيرا؟ لأن هناك إلحاح على إفساد الشباب بوسائل إعلامية كبرى وضخمة القنوات الفضائيه اقلها اثرا يعني حينما بعض الناس يقولك الام بي سي والبي سي صحيح هذه قنوات لا شك أنها قنوات تغريبيه تغييريه فاسده لكن هل هي الوحيده لا هناك عمل جاد وقوي في تويتر هناك عمل قوي وجاد في السناب وفي غيرها من الوسائل والذي يقوم به أفراد فاسد شخص فاسد يريد أن يفسد فإذا قلنا أن عندنا مئة ألف فاسد ناشط في جميع أنحاء المملكة فاسد ناشط وكل فاسد ناشط يفتح موقع سناب أو حساب تويتر أو كذا ويأتي إليه أو يشترك معه ثلاثين معناها أننا وصلنا إلى كم؟ عدد كبير ثلاثين في مئة ألف <تصفيق> ثلاثة, مليون. ثلاثة مليون ثلاثة مليون معناه أن العمل على شدة في هذا الأمر فنحن الآن في وقت منافسة كبيرة جدا وعمل يستوجب من الجميع العمل وقت منافسة يستوجب من الجميع العمل أنا أقول مما يؤسف له <تصفيق> أن طريقة التغيير التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها هجرت إلى طرائق أخرى نجد أن عدد من الدعاه وكثير من الدعاه والمنشغلين بالدعوة كانوا قبل ست سنوات كل كلام كل كلامهم في الوعظ والإرشادي وترقيق القلوب وإصلاح النفوس نجد أن هذا الكم من الترقيق والإصلاح وتهذيب النفوس خف في هذه الخمس سنوات الأخيرة أصبح خمسين في المئة لما كانوا عليه خمسين في المئة أصبح بالجوانب السياسية مثلا يتحدثون عن الوضع في مصر والورطة تدخل في حساب واحد منهم في تويتر تجدوا يتكلم عن ماذا عن ماذا فعل السيسي ماذا فعل الزين العابدين بن علي ماذا فعل كولان ماذا, ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان طيب هذا الأمر لو كان هناك توازن في في الموضوع يعني يعني يأخذ منه عشرة في المية لكي يبين للناس الموقف الصحيح مثلاً وتسعين في المئة يعود فيها إلى جهده الذي كان عليه لا كان جيد لكن للأسف لا استهلك كثير استفرق كثير من جهده حتى في محاضراته وندواته وغيرها أصبح هناك جهد كبير في مثل هذا الأمر الشباب أيضا في مجهوداتهم ضعفوا من أجل هذا الجانب أو ضعف كثير منهم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 يعبدونني لا يشركون بي شيء الإصلاح الحقيقي هو أن نعيد المجتمع إلى ربه نعبد المجتمع لله اختيارا كما هو معبد له اضطراراً هذه القضية انشغل الجميع عنها أو انشغل الكثير عنها في انشغال عنها وبالرغم من هذا الانشغال عنها تجد هذا الكم ولله الحمد الكبير من الخير والتدين هذا الانشغال عنها ينبغي أن يكف ونعود إلى ما كنا عليه قبل عشر 12-15 سنة من الانشغال بجذب الشباب وهدايتهم هذا الانشغال في تقديري الشخصي ضعف يحتاج إلى إعادة مثل ما يقولون تدوير وهيكلة وتنشيط القول بأن هناك فجوة بين الشباب وبين المشايخ أو حلقة مفصو... يعني مفقودة بين الشباب وبين المشايخ أنا أريد الدلالة على هذه الحلقة هناك الحقيقة شباب لا يذهبون إلى المشايخ المش... كثير من المشايخ لهم منتدياتهم لهم أنشطتهم يحتاجون من يذهب إليهم في أنشطتهم صحيح ان عدد المشايخ للاسف نحن في وقت عدد المشايخ فيه اقل من المفترض وهذا ما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه حينما قال ان الله لا ياخذ العلم انتزاعا ينتزعه وانما ياخذ العلم بقبض العلماء فاذا قبضوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضل نحن في عصر قلة المشايخ قلة المشايخ قلة أهل العلم هذا صحيح طيب ينبغي علينا أن نعالج هذا الأمر في قضية قلة أهل العلم الشيخ عليه مجهود أو الداعية عليه مجهود مضاعف في أن يذهب ويكثر من حضوره في كل مكان ومن لقاعاته بهؤلاء الشباب في كل مكان هذا صحيح لكن أيضا في المقابل الشباب يجب أن يبذلوا مجهود للتقاء بهؤلاء المشاعر قلنا إن الـ هذه الـ هناك تقصير من الطرفين لكن بما أننا في ملتقى شباب لا نحب أن نستغل وجودنا فيه ونضع اللائمة على المشايخ فقط يجب أن نعرف ماذا ماذا ما هو التقصير الذي نحن فيه هناك بعض المشايخ فتحوا في بيوتهم لقاءات مفتوحة في البيت كل واحد فتح له في يوم معين من الأيام يشتكي المشايخ يقول كان فاتح يوم بيتي أجلس العصر في يوم الجمعة من الساعة بعد صلاة العصر إلى المغرب ما يتيني إلى خمسة ستة فتقلصوا وطريتني خلاص الغي هذا ونصرف إلى أنشطة أخرى بعضهم فتح بيته من في المغرب بعضهم فتح بيته في العشاء ولا يتيه الكثير لماذا لا يتداعى الشباب للحضور في هذه الملتقيات الشباب يقولون أيضا من جانبهم يقولون نحن بدل ما نروح نضرب مشاوير الآن الحمد لله الشيخ يجينا في اليوتيوب لا تكاد تأتي محاضرة للشيخ إلا وهي موجودة ومسجلة في اليوتيوب فعلى ماذا نذهب؟ طبعا هذا العذر أعتقد أنه لا يمكن التساهل فيه والقول أنه عذر باطل لا عذر صحيح لكنه يدل على أن هناك تواصل صحيح التواصل لم يعد تماس مباشر لكنه أصبح هناك تواصل إلكتروني هنا ما يقدم الشيخ برنامجاً يقدم الشيخ محاضرة في مكان ما يحضرها عنده خمسين ستين سبعين من الشباب ثم بعد ذلك نجد أنها انتشرت ونجد أن الحضور إليها في اليوتيوب أكثر من عشرين من ثلاثين من أربعين ألف أليس هذا تواصل وإعاده لهذه الحلقة المفقودة نعم هناك مشكلة لكن جعل المشكلة سببها هي أن الدعوات لا يتواصلون مع المشايخ أو أن, قصدي أن الدعاه لا تواصلون مع الشباب أو أن الشباب لا تواصلون مع الدعاه أعتقد أن تضخيم لهذه القضية الموضوع فيه أكثر, من ذلك فيه أكثر من ذلك فيه وسائل مسلطة على الشباب ينبغي على الشباب أن يكون عندهم نشاط كبير جدا في مقاومتها بعض الشباب يفاتحون المشايخ ويتحدثون يعني يأتي يشتكي الشيخ ويقول أنا شيخ عندي مشكلة وهي أنني الحمد لله محسوب من الملتزمين لكنني حينما أخلو بوسائل الاتصال هذه أطلع إلى ما يطلع عليه غيري من الناس يعني لست متفوق على غيري في هذه القضية أنا ملتزم صحيح أمام الناس وصلي وأصوم وكذا لكنني في الغيب لا أحفظه الله عز وجل هذا موجود اذا ينبغي ان نزيد الجرعه الايمانيه عند الشاب التي تجعله يكون حافظا لحدود الله سبحانه وتعالى بالغيب وهنا نحتاج الى الاقبال والتركيز على المواعظ حينما ناتي الى معرض الكتاب مثلا اين الشباب المتدين نجدهم في اي فرع من الفروع نجدهم من يعطينا فكره حينما ما ناتي الى معرض كتاب تجد الشباب وين العلمية. كيف الكتب العلميه كيف الكتب العلميه مثل ايش شروح يعني شروح الحديث مثلا الحديث. شروح الحديث. هذا الاخ يقول يذهب الشباب للكتب العلمية. طيب وغيرهم غير الفكرية يا شيخ الكتب الفكرية كتب الفكرية هذا صحيح تجد الشباب المتدين عند الكتب الفكرية طيب أين الشباب عن الكتب الوعظيه أين الشباب عن كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب؟ أين الشباب عن كتاب بستان العارفين؟ هذه الكتب التي تعظ الناس وتذكرهم الآخرة وتعمد إلى التزكيه أين منهم عن كتب عمل اليوم والليلة أين منهم عن كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل هذه الكتب نجد أنها عزوف كبير جدا لماذا؟ لأن أصبح قضية الإيمان عندنا قضية تحدي بين الفئة المتدينه والفئه الليبراليه الليبرالية يعني تحدي أو يكون نوع من الشعور بالنقص ورغبة في تعلم هذا العلم الجديد اللي يسمونه الفكر لأننا نرغب أن نكون مثل فلان وفلان عندنا معلومات فكرية مع أن الحقيقة أن علم الفكر ما هو هذا الفكر الذي يسمونه الفكر هو عبارة عن نتاج عقدي إذا لم يؤسس الإنسان نفسه على العقيدة الصحيحة ويقرأ كتب العقيدة الصحيحة ويدرسها ويتمعن فيها فإنه حينما يقرأ الكتب التي تسمى الكتب الفكرية سيضل ونجد أن كثرة الظلال في الشباب الآن في قضايا الشبهات تأتي نتيجة ماذا؟ نتيجة أن الشاب خلاص راح يقرأ لمحمد أراكون محمد عبد الجابري حسن حنفي هذه الأسماء اللي يعني يكبرون بها أفواههم حينما يجلس قال حسن حنفي قال محمد عابد قال فيها نوع من تكبير الافواه مثل هذه الأسماء وتكبير الأفواب مثل هذه الأسماء هو الذي أدخل الضلالات إلى كثير من الشباب طيب ما عندي مانع اقرا الحسن حنفي وقرأ لهذه لكن قبل أن تقرأ أربعة أو خمسة أو ستة كتب من كتب العقيدة لسلف الأمة قبل أن تقرأ السنة لعبد الله بن إمام أحمد أو السنة لحرب الكرماني أو الشريعة للاجري أو الإبانة لابن بطه والإبانة للاشعري وغيرها من الكتب وشرح العقيدة شروح العقيدة الواسطية سواء كانت المعاصرة آم القديمة قبل أن تقرأها لا ترح تقرأ لفلان وفلان وفلان عدم معرفة الشاب أيضا بالأولويات هذه مشكلة تؤدي إلى هذا الخلل شعور الشاب بالنقص أمام الذين يتحدثون بأسماء إنجليزية ويأتي وقال قال فولتير قال موليير قال هيجل قال كانت قال كذا هذا الشعور بالنقص عند كثير من الشباب يؤدي بهم إلى يأتي كتاب فلسفة هيجل يروح يشتري هيجل وش والشمال دعا ويذهب ويقرأ فلسفة هجل ثم يأتي ويدخل في تويتر ويأتي ينتقد السلفية التي لا لا تقدر الفلسفة طيب قبلها لم يؤسس نفسه أصلا دعوة الشباب إلى مثل هذا الأمر إلى مثل العودة والتأصيل هذه الآن قليلة يحتاج الشباب أن يعرفوا هذه القضية إلى أصالة تراثهم وجوب تسليمهم لامر الله سبحانه وتعالى وان عقولهم وافكارهم امانه لا ينبغي عليهم ان يفرطوها في ان يقرا كل ما اراد وكل ما شاء وان يجالس كل من شاء الله سبحانه وتعالى يقول فلا تقعدوا معهم ويقول لنبيه فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس مع اهل الابطال خلاص بعد ما ذكرتم انتهى الموضوع لأن بعد ما تذكرهم يتوم بالشبهات، النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما منها لكن حينما ينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم معناه تأذيب لمن لمن هم دونه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نوهي عن الجلوس مع أهل المبطلين وأهل الشبهات مع أنه كان يقعد معهم لماذا؟ لكي يرد شبهاتهم ولكي يهديهم لا خلاص أنت ذكرت قدمت أمر الله سبحانه وتعالى وصلت معهم إلى أنهم أصبحوا يضربون الأمثال لك جدلا ما ضربوه لك إلا جدلا خلاص اخرج لا تقعد فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن هذا ثم نأتي ونتيح للشباب ان يدخلوا حسابات المبطلين في تويتر وحسابات أصحاب الشبهات في تويتر هذه الشبهة لها وقع سيء جدا على النفس سواء كانت الشبهة المتعلقة بمزيد التشدد أو الشبهة المتعلقة بالتمييع في الدين أو الشبهة المتعلقة بإثارة الأحقاد تجاه تراثك، تراث الأمة الإسلامية وتاريخ الأمة الإسلامية أو الشبهة المتعلقة بتحليل المحرمات كل هذه ينبغي على الشباب بلا دخول فيها بل ينبغي على الشباب أن يتواصلوا بينهم وأن يجتهدوا اجتهادا عظيما وكبيرا فيما بينهم ل... بعون الله إن شاء الله يعني... كما تحقيق ما أمرهم الله سبحانه وتعالى حينما قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إذن هذه الصورة أعطتنا علاج لكل مآسينا وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر شكراً مشكلة الحاصلة الآن قلة الواعظ. أحد المشاكل قلة الواعظ ليست هي المشكلة. نعم في هذا النقطة. نعم. بعض ال... بعض الوحوظ اللي يتم في الجلسات الشبابية. احيانا نتحرج ان نستضيفهم لحصول ما لا يحمد أحباء مثل من كلام أو تفسيح مثل الشباب على اشياء ربما تكون خطيرة عليهم. معهم ما في غيرهم في هم يعني الكريم هؤلاء الذين أنت تتكلم عنهم ليسوا عارف هؤلاء جزام الله خير بذلوا جهدا واجتهدوا في وقت معين لجلب الشباب نحو مجالس الدعوة وكان هناك تشويه لصورة المتدينين أمام الشباب فاشتغلوا على قضية لا يشوهوا صورة لأنهم يجلسون مع الشباب. الشباب اللي يجلسون على الأرصفة الشباب الغارقين في الشهوات،, الشهوات الشباب والذين بينهم وبين اهل التدين وبين اللحى حاجز كبير جدا فيجلس ياتي بطرف ياتي بنكت يضحك للشباب يصدر شريط من هذا النوع فينكسر الحاجز بين الشاب الـ الـ الـ الـ الـ ال الذي بينه وبين اهل اللحى حاجز كبير جدا ينكسر هذا الحاجز بوجود هذه النوعية من الناس والحقيقة التي لا يمكن أن ننكرها أنهم أدوا في هذا المجال دوراً كبيراً فكثير من الشباب استنقذوا وانصرفوا مع الشباب الدعوة وشباب العمل التطوعي وشباب المساجد وشباب الحلاق وشباب الدروس انصرفوا بعد أن التقوا بهذه النوعية من الدعاه وكثير منهم مروا بأوقات كانوا هم من الشباب التائه ثم هداهم الله سبحانه وتعالى فحبوا ينقلون تجربتهم هؤلاء هذه النوعية لا آتي بها عند شباب يعني متدين الحمد لله تجاوز القنطرة في قضية التدين أنا أجيبه في عند شباب الأصل فيهم انهم في غي في سدور في جهل في بعد تجيبهم تعطيهم أيضا توصيات انهم يعني صحيح قدم النكتة قدم الطرفه قدم كذا لكن ضع لك سقف معين لا تخرج عنه هؤلاء ينجحون أما بعض مثلا مخيم يأتي فيه شباب أهل خير وكذا كلهم من أهل الخير من أهل ثم تأتي بهذا الشخص إليهم لا يقدم لهم شيء لا يقدم لهم شيء فأنا الحقيقة أنصح بأن هؤلاء يعرف تعرف مكانتهم وهي هذه المكانة أنهم يأتون عند النوعيات من الشباب الذي عندهم ضعف في التدين، ضعف في الإقبال على الصلاة، ضعف في الإقبال على الخير، نزوح نحو أو نزوح نحو الشهوات، وبغف أيضا لأهل اللحى وأهل الدين وأهل الثياب القصيرة، فيستلبون به. أما أن يكونون في كل مكان لا. قضية أن أنه ما في في الساحة غيرهم. أقول لماذا ليس في الساحة؟ الوعظ أيها الأخوة. يحتاج إلى رقة قلب ويحتاج إلى أن تقرأ المواعظ لماذا لا يكون من الشباب أنفسهم وعازل أنفسهم؟ لماذا لا نتدرب على الوعظ؟ الآن أنا سأسأل يعني من أنفس الكتب في الوعظ كتاب الوابل الصيب من الكتب من الكلمة الطيب. كم واحد منا قرأها؟ قرأ هذا الكتاب؟ انا لا اريد ان اقول فلان وفلان وفلان لكن لانني اعلم ان النتيجه اما ان تكون واحد او اثنين او صفر وغيرهم من الكتب الواضحه كم واحد منا قرأ كتاب الزهد كم من واحد منا قرأ ادب الدنيا والدين كل هذه الكتب نحن بعيدين عنها نقرا في هذه الكتب ثم ناتي الى بعضنا ونذكر بعضنا ونتحدث ونتحدث بوجد وبصدق ونستدر الأدمع يعني الناس الآن ما يبكون إلا إذا جاء رمضان وصار السيدس يدعي ويجيب عبارات عشان يبكون الناس يبدون يبكي واحد ويبكون بعدها خلاص نقفل لما أصبح فيه قسوة هذه القلوب ترقق قلوب كتب الرقائق حتى كتب الحديث العامة مثل الكتب الستة وغيرها من الكتب ورياض الصالحين وغيره تجد فيها أبواب مخصصة للرقائق فلماذا لن نتحدث عنها ونرقق قلوبنا بها بالحديث في هذه الأمور إذا لأن رقة القلب يا أخوان إذا رقق الإنسان قلبه يكون صادق إذا اشتغل على ماذا على ترقيق قلبه دخله الصدق وإذا دخله الصدق قبل قوله من مشاكلنا اننا قساه القلوب جفاه لا تدمع عيوننا لله عز وجل لا نبكي لا نخضع عهودنا بالدمعه بعيده جدا عهودنا بتذكر الاخره حقيقه الاخره يوم القيامه تذكره رأي العين، هذا الإيمان إيمان اليقين، نحن بعيدين عن هذه الامور لذلك نحن عندنا مشكلة الصدق، ضعفاء في قضية الصدق ولذلك ربما نقول ناقش أنفسنا، نقول ليش ما يقبل منا هذا الكلام؟ لماذا؟ لأن عندنا مشكلة في قضية الصدق نعم تفضل شاب شاب خارج وليش مفهوم شو رايك يعني أكيد كذا سوونه فما هو توجيه وما هو يعني رد يعني او المدافع يعني هذا المد يعني خاصة نعلم هو الان في مكة في بلد الله الحرام صحيح لحنا. صحيح نعم تشيع مذهب لا يمكن أن ينشأ في قلبي أحد قبل أن يحرث هذا القلب بالحقد يعني أي داعية واحد يدعوك للتشيع قبل ما يدعوك لأن تكون شيعيا يبدأ يعلمك كيف تكره وليس كيف تحب وكل من واجه هذا الأمر يعرف هذا جيدا لأنه أول ما يبدأ يبدأ في لا يبدأ معك بالكتاب والسنة أبدا لا يوجد شيعي يبدأ معك بقول الله سبحانه وتعالى أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو داعي التشيع لا يبدأ معك بقول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يبدأ معك بإعطائك الرواية التاريخية من الوجهة النظر الشيعية لما حدث بين علي ومعاوية وطلحة وعايشة والزبير ويكرهك في هذا الجيل يبدأ بالحقق وإما أن يتحدث معك عن مظلومية أهل البيت خاصة إذا كان الشخص من الأشراف أو من آل البيت يبدأ يتحدث معه عن مظلومية آل البيت وأن أهل السنة ظلموهم ولم يعطيهم حقوقهم وأن لهم الخمس وأنهم لا يأخذون الخمس وإلى أن يجعل هذا القلب ممتلئ بالحقد فإذا امتلأ أي قلب يمتلئ بالحقد يسهل عليه تقبل الباطل لأن أرض الحقدي لا يزرع فيها إلا ماذا؟ إلا الباطل. ولو أن أحدا منكم الآن هذا الذي دعاك إلى مثل هذا الأمر هل قال لك حينما بدأ يعرض عليك هذا الأمر قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بماذا بدأك؟ كيف؟ بالمال كيف بالمال يعني؟ قلت درس وتعلم وكم الدراسات من ليش؟ سألني قلت قال يعني إيش أنت وإيش عندك؟ قلت أنا ما عندي غير العمل هذه انا بديت ساعه متخرج من وما اي ومحبت اوريني انسان انا إنسان متعلم قد الانسان انا عامي كذا وخذت التاكسي هذا قال لي طيب شراكت ندرسناكم والدوله ما عطت شيء قد ما عطتني مره شيء يعني عاني يا تدري ما فرق كلام وشوف ايش بيشقول قلت له تدرس عندنا هناك في طهران في قم تاخذ من المال اي وتقول لك قصات كل الرواتب تقول لك, لك. يعني شوف هذا عن طريق الاغراء ليش عن طريق الحجه وحينما لو أنك ذهبت مثلاً أول درس يبدأون فيه في قضية التاريخ قضية زراعة الأحقاد فهم يعني سأل البعض كيف هؤلاء الشيعة يستطيعون أن يجذبوا سني واحد تربى على منهج أهل السنة اللي ما فيه خرافة العقل مع منهج أهل السنة ولا مع التشيع مع منهج أهل السنة واضح كيف واحد يس... بعد النضوج العقلي يتقبل الخرافات كيف بعد العقيدة السهلة التي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص أركان الإيمان وكان الإسلام هذا الموضوع يأتي بعقيدة معقدة العصمة وانتقال العصمة والأمان الثنائش والتعقيد هذا اللي ليس له أول ولا آخر كيف يمكن يمكن هو عن طريق الحقد زرع حرث القلوب بالحقد ثم يبذرون فيها الباطل ولهذا دواء هذا الأمر دواء الحقد هو زرع المحبة الحديث باستمرار عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومآثرهم وما قدموه للأمة والحديث أيضا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقهم طبعا آل بيت الأولين الذين هم أصحاب الكساء الخمسة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاء هؤلاء حقهم قطعي لا نزاع فيه آل البيت المعاصرين لهم علينا حق المحبة لا نبالغ في هذا ونسوي زي الصوفية ونعطيهم ما ليس لهم من أنفسنا لا وهم ينبغي عليهم أيضا لا يطلبوا مثل هذا بعض الإخوة من الذين تشيعوا من قريش أو من المنتسبين إلى آل البيت تجد أنهم وهموا بأن لهم حقوقاً أخرى غير الحقوق غير غير قضية الاحترام والمحبة غير قضية الاحترام والمحبة. وهموا بأن لهم حق في التعظيم وحق في الأموال حقوق في الأموال هذه غير صحيحة. فهذا الأمر استخفهم وأنهم ظلموا وبخست منهم هذه الأمور وهذا الأمر ليس صحيحاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك آل بيته مثل أمة محمد الباقين ولم يترك لهم إلا الصلاة عليهم وهي نوع من التعظيم فحينما يأتي الشيعة من هذا الجانب ينبغي علينا أن نكون قد سبقناهم في قضية بيان ما هو الصحيح من الحقوق لآل البيت الأولين والآخرين وبيان حقوق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدموه والآيات القطعية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة التي تدل على رضا الله عنهم وأيضا اعطاء الناس الصورة الحقيقية للخلاف الذي جرى بينهم الخلاف الذي جرى بين الصحابة خلاف بين بشر وبشر وهذا مقتضى عقيدة أهل السنة الصحابة غير معصومين وبما أنهم غير معصومين فيأتيهم ما يأتي في البشر من خلاف في الآراء والخلاف في النظر إلى الواقع نحن الآن بشر ونجد مشايخ يعني لا يشكوا في ديانتهم وعلمهم اختلفوا في في النظر إلى الواقع وفي تقييم الواقع الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الزمن الذي كانت فيه وسائل الاتصالات معدومة ليست ضعيفة كما في بعض القرى لا منعدمة لا يوجد وسيرة اتصال يتم الحدث ولا يتم الحدث عنه ولا يتم خبره إلا بعد شهرين يكون الحدث في الشام ثم يتيهم الخبر بعد شهرين بتواصل الركبان وحينما يتيهم هذه الشهرين زاد فيها الحدث ضخم أتي فيه بما ليس به فأصبح عندهم رؤية متضاربة أو مختلفة في النظر إلى الواقع وفي تكيف الواقع فحصل بينهم النزاع هذه الصورة المبسطة يتقبلها العقل بشكل طبيعي أما الصورة المعقدة التي تقدمها الشيعة أن هناك تآمر بين الصحابة وأن الصحابة كلهم كانوا طيلة زمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرون متى يموت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوا الخلافة من علي ويعطواها أبو بكر الصديق هذا هذه هذه الص التصور أو هذا هذه النظرة لا يمكن أن تتقبل يعني لا يمكن أن يجمع أهل قريه عددهم عشرين شخص أو ثلاثين شخص على رأي واحد لا يتجمعون فكيف يجتمع مائة ألف من الصحابة على أنهم يعطونه بكر خلافه وبعده عمر وبعده عثمان وبعدين يعطونها علي طيب ليش أصلا ما بعده علي ما يعطون خلاف ما دام أنه مخلصهم في الأولى والثانية والثالث ما يحتاج يعطونه علي فهذه بيان الصورة البسيطة الجميلة لسلفنا وحكاية أيضا مناقبهم كما كان علمان الأولين ألفوا في ذلك نجد مثلا أن الذهبي ألف سير أعلام النبلة وجعل المجلد الأول عن الصحابة رضي الله عنهم ابن الجوزي ألف كتاب صفة الصفوة من منا قرأ كتاب صفة الصفوة؟ كله في تحبيبنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعين وتابعين بإحسان لود تحب الصفة الصفر صفاتهم أخلاقهم أخبارهم هذه الكثرة ورود هذه الأخبار على القلب ماذا تزرع المحبة إذا زرع القلب بالمحبة خلاص الأرض محروسة بالمح بالمحبة إذا حرست الأرض بالمحبة أنبتت ماذا أنبتت الحق وإذا حرستها بالحقد أنبتت الباطل فلنجعل الآن ردنا على هذا المد الشيعي زراعة أو حراثة الأرض بالمحبة لكي نزرع فيها الحق الشيخة كما هو معروف عند مدى بارستنا الجماعة آه, تفضيل الصحابة خلفاء الرشدين و بكر عمر و عثمان لكن إذا كانت في الشخص محبة علم ولا يفضل بس في محبة في قلبه على هؤلاء الثلاثة هل في عقدة شيء؟ لا إذا كان يحب عليا عنده محبة خاصة لعلي لكنه لا يفضله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضله على أبي بكر وعمر وعثمان هذا من الأمور الطبيعية حتى لو فضل عثمان لو أحب عثمان لأنه قرأ أحيانا يقرأ إنسان في سيرة علي بن أبي طالب يجد سجايا وأشياء كان قريبا من هذه السيرة فأحبه أو هو ينتسب إلى علي بن أبي طالب فيحبه يزيد محبته ومحبة الوالد هذا من الأمور الطبيعية التي لا يمكن أن يأتي الدين بمصادمتها لا يمكن أن يأتي الدين بمصادمتها يعني هل نعتقد أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يحباني أبا بكر أكثر من محبتهما لأبيهما لا يمكن أن يكون ذلك لكنهما لم يكون يفضلاني أباهما على ابي بكر وعمر وبذلك جاء النص عن علي بن ابي طالب نعم الشيخ بارك الله فيك إن شاء الله الشباب اللي من غرينا بالدواعش فكره الدواعش, في الدواعش، يجون يتكلمون معنا ومن عجبيننا الاطروحات حقهم كيف الرد عليهم هي تعتمد على ماذا ما هي الاطروحه التي اعجبوا فيها اطروحه مثلا يعني, يعني مقاطع الفيديو الشبهات بعض احيانا هنا لو تدعو انك تمسك و لو الرفع الصليب ما, ما تمسك يعني حاجات زي كي يطرحون بعض الكلمات يعني اولا هم يضخمون بعض الاخطاء يعني يقتاتون على تضخيم بعض الاخطاء لكن حينما ينظرون الى الواقع الواقع في بلادنا أي واقع يضاهيه في العالم الإسلامي أو في العالم كله الواقع الديني نشاط الدعاه عملهم عندنا في كل مدينة ما لا يقل عن اربع أو خمس أو ست مكاتب تعاونية ليس في المدن الكبار بل حتى في الهجرة الصغيرة نجد أن هناك مكاتب تعاونية تجد تروح طريق المدينة تجد أخليص كم حجمها؟ محاضرة صغيرة كيف؟ محاضرة صغيرة محافظة. تجد فيها مكتب تعاوني وله نشاط وله عمل وتجد تذهب إلى الجموم أيضا تجد فيها مكتب تعاوني وفي نشاط تذهب إلى رابق حتى القرى في كل قرية مندوبية وفي كل قرية مندوبية ما يوجد هذا في العالم فقضية أن يأتي الإنسان ويتصيد ويقول الله ترفع صليب من الذي قال أن واحد بيرفع صليب ولا يمسك يا أخي للصليب أي واحد يحط شكل مقارب للصليب بس يعني حينما وضع المهندسون وردة على في ال الحرم تذكرونها كانت وردة حقا لكن هل أنها صارت ثلاثية من بعيد صحيح لأن الناظر من بعيد لا يراها إلا صليب صورها الناس جات أنا بنفسي اتصلت بالشيخ عبد الرحمن السليس وعلى طول وجه بإزالتها. ما جلس يعاند ولا يقول ولا ننسى لأنها في الحرم الآن منارة في منارة كانت موجودة في التنعيم منارة طبيعية بعد ال... في مسجد بعد التنعيم ما أدري تذكرونها ولا لا كانت تذكرها قبل عشرين سنة ربما بعضكم لا تذكرها لكن أذكرها كانت عند جريد الندوة قبل جريد الندوة منارة هكذا والبرنيطة حقتها مربعة البرنيطة مربعة ليست صليب وليست شيء منارة ولها برنيطة بس بدل ما تصير البرنيطة تعرفون سمون برا برنيطة أتلال بدل ما تصير البرنيطة دائرية دايري. حطوا هالمصمم جاء يعتقد انه بيبتكر شيء جديد وسواها مربعة كده صار من بعيد قالوا صليب هذه رهدوا المنارة كلها بنوها من جديد فقضية هذا التهويل ترفع الصليب يعني يتوم بأكاذيب <تصفيق> ترفع الصليب ولا أحد يقول لك شيء وبعدين ما هو صحي ليس صحيحا ولله الحمد وقضية أنه يكون هناك منازعة بيننا وبين بعض أجهزة الدولة أو بعض الوسائل الإعلام أو بعض كذا لمدافعة بعض المنكرات هذه طبيعية هذا أمر طبيعي لأن المجتمع نفسه ما هو مثالي يعني المجتمع هل الآن حينما يكتب واحد من الكتاب مقالة فيها نحن ننتقدها هل كل المجتمع يرفضها مثلنا نجد هناك وناس يدافعون عن هذا الكاثر فالمجتمع نفسه في خلل لماذا نحن لا نحس نصلح هذا المجتمع لا نحن نترك هذا الموضوع نروح نروح لداعش نروح لسوريا العلاقة بيننا وبين الدولة الآن لماذا نجعل الدولة تخشى من المتدينين ليش طيب المشكلة أن الآن نحن اما ان نكون ندافع نحامي عن القاعده والقاعده معروف ان دعوتها تدعو الى في الدوله من اول ما انشئت انشاه وسام بن لادن ولا نجد الشعب لا نجد انكار ونجد تعاطف مع القاعده الدوله كمسؤوله عن حمايه الامن حمايه الناس أنا حق لها أن تقلق على أقل قلق بلى تقلق وذاك صار في ضبط لكثير من الأنشطة بل وتضيق على كثير من الأنشطة إذن أنت اجعل علاقتك جيدة مع الدولة اجعل الدولة لا تخشى منك الدولة حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا تخشى منك كان بن باز وابن بن عثيمين والفوزان ومحمد بن إبراهيم قبلهم وعبد الله بن حميد وغيرهم كلهم كانوا صدعين بالحق لم تكن الدولة تخشى منهم من على شاكلتهم كلهم من العلماء لم تكن الدولة تخشى منهم بل كانت تسمع إليهم وتصلح كثيرا وبهذه الدولة التي يتكلمون عنها انتشر مذهب السلف ما لم ينتشر في أي عصر من العصور بعد القرن الرابع الهجري يعني الآن حينما تذهب إلى المغرب تجد فيه أتباع لمنهج السلف ولا لا قبل هذه الدولة، كانوا موجودين؟ لا يوجد كيف وصل منهج السلفي هناك؟ بفضل هذه الدولة حينما تأتي إلى الهند وتجد فيها تبع منهج السلف بنغلاديش تبع منهج السلف كل هذا بفضل هذه الدولة حتى هذا الشاب الذي يتكلم عن الصليب والولاء والبراء قبل هذه الدولة، ماذا كان آباؤه؟ هل كانوا على منهج السلف؟ هل كانوا على الولاء والبراء بل هل كانوا على التدين لا هذه الدوله صنعت اشياء كثيرا نتغافل عنها وناتي بهذه السلبيات ثم ناتي بان الانسان المسلم يبني على ماذا على اليقين ولا يبني على الوهم على ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فذم الله سبحانه وتعالى ان يتبع الانسان الظنون والله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءه فتثبتوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به إلى آخرها آيات تأمرنا بالتثبت والتحري حينما اقر بخلافة أبي بكر البغدادي هل أنا متثبت وأعرف الرجل؟ كيف؟ ما أحد يعرفه طب كيف أسلم بلدي الذي أنا فيه ومستقر فيه بأمن واطمئنان ورغد عيش وإقامة صلاة ودعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى أسلمه لمجهولين لمجاهيل لا اعرفهم ما حد لو تقول له معطوني عشرة أسماء أو خمسة أسماء حقيقية لزعماء داعش لا يستطيعون طب كيف انت تتبع شخص مجهول كيف تتبع شخص مجهول ثم بعد ذلك حينما نناقش استراتيجيات داعش واعمال داعش ونعرضها على على العقل فقط الان حينما ياتي قوم ليؤسسوا خلافه ما المطلوب منهم اولا ان ينشروها في البقعة التي ولدت فيها يعني جاءت الداعش نشأت في الرقة المفروض أنها ماذا؟ تكون الدولة وتنجح وتحارب الخصوم وتوطد أركانها في سوريا ثم بعد ما تخلص من سوريا تبدأ في ماذا؟ في العراق بعد ما تنتهي وتكون دولة بعد ذلك تنتشر تبدأ تنتشر لكن حينما نجد أن هذه التي يسمونها الدولة ليس لها استراتيجية خبط بدل أن تذهب إلى بشار الأسد تروح تنتقل إلى العراق وحينما تنتقل إلى العراق ما حققت ولا شيء إلى الآن مجرد أخذوا يعني معارك ولاية حقيقية ما فيه طيب أنتم هناك تروحون تنتقلون تحطوا لكم فرع في اليمن وتروحون تقسمون السعودية إلى ثلاث ولايات وتضعوا وتفجرون في الناس طيب خلصوا شغلكم أول علشان يقتنعون فيكم الناس فالذي ياتي ويصدق داعش وهو يعلم هذا التخبط هذا لا يقرأ الواقع حقيقة أو عنده حسن ظن بالصليبيين فالآن الدواعش الذين يدعون أنهم يكرهون الصليبيين هم عندهم حسن ظن بالصليبيين كيف عندهم حسن ظن بالصليبيين؟ لأنهم يعتقدون أن الصليبيين فعلا يريدون إقامة دولة إسلامية ولذلك تاركين داعش هل يعتقد أحد أن الصليبيين عاجزين الآن حقيقه عن انهاء داعش؟ طبعاً هذا الكلام يقولون نعم الصليبيين عاجزين، هذا غير صحيح لكن واضح ممن يتابع أنهم لا يريدون وفضحوا بعضهم قالت روسيا أنتم لا تريدون أن تقول لأمريكا أنتم كملكم ولم تضربوا داعش ما ما كم لهم الأمريكا جاي ما اشتغلوا في داعش ما ضربوهم ما نهيتهم جاءت روسيا للمنطقة توقفت أمريكا صارت أمريكا تقول أنتم صرتوا الآن تضربون الجيش الحر تضربون فكذا تضربون كذا ما تضربون داعش نفس الشيء يعني الكل يعني يأتون ب أنا أقول كثير من المعارك التي تصور في اليوتيوب يا أخوان كثير منها مسروقه طبعا داعش ليست لا نقولها مرة لا تقاتل الأمريكان لا تقاتل عندهم فصائل وعندهم كذا ولا يستطيعون أن يقنعوا أتباعهم بالبقاء إلا بمعارك إلا بمعارك لكن أثر هذه المعارك غير موجود إذا قامت مثلا قاموا أحرار الشام بمعركة جاءوا هذولا بعد ما يدخلون أحرار الشام ويتأنتوا يجون ويركزون اعلامهم وكذا وهم أو النصرة ويصورون يغرونهم يقولوا والله إحنا قتلنا الشيعة في العراق صح يقتلون الشيعة في العراق بيقتلون الشيعة في العراق هل هذا أول شيء هل قتل الشيعة في العراق أمر صحيح وسليم استراتيجيا لا لكن قتل الشيعة في العراق لأن إيران تريد أن تفرغ العراق وتخوف الشيعة نفسهم حتى يضطروا إلى الاستعانة بها وفعلا هذا اللي حاصل عالميا الآن إيران تقدم نفسها تقول أنا الشيعة يقتلون وأنا الوحيد اللي قادر على حمايتهم وجاء الحرس الثوري والذي يسمونه الحشد الشعبي بقيادة قاسم سليماني لكي يفرضوا سيطرة إيران في المنطقة وأمريكا تتلاعب بالجميع تتلاعب بالجميع تخليهم المعركة لا يريدونها أن تنتهي لكي يصفوا يصير في التصفية ونزوح جماعي عن المنطقة حتى يختخلوا الأرض لأمريكا الصهاينة لكي يحققوا حلمهم الذي من الفرات إلى النيل. وإذا انتهت القضية في العراق وقسم العراق ذاك الوقت ستجد أن داعش اختفت وين راحت فاصم الحذاء مثل ما كانت دولة العراق الإسلامية تذكرون دولة العراق الإسلامية اللي كان يرأسها من أبو مصعب الزرقاوي وبعدين صارت إمارة العراق الإسلامية والأمير كان يسمونه أبو عمر أبو عمر البغدادي. طيب هذه دولة العراق الإسلامي إمارة العراق الإسلامية اشتغلت على تصفية أهل السنة. تقتل شيعة بعدين تروح أصلاً تقتل أهل السنة أكثر. ليش بحجة هذا هؤلاء عملاء للكفار هؤلاء مرتدون هؤلاء كذا إلى كيف صحوات, صحوات كلها إلى أن هرب أهل السنة. ومشايخ اهل السنة كلهم طلعوا خرجوا بعد ما انتهوا واستلم الشيعة الحكم أين ذهبت؟ الصحراء. اختفت بعد لها وجود أبدا الصادقين منهم المجانين صدقا يعني اللي عندهم عتح حقيقي ومصدقين القصة سجنوا والعملاء اختفوا سجنوا في السجن ثم استلم الشيعه الحكم وبداوا بالتعسف وكل ما يستطيعون من الرذائل يمارسوها ثم بعد ذلك لما قامت الحاجه اليهم من جديد جابوا دركتل يهدم السجن صوروا سجن يعني يجي دركتل ويهده كيف ومشون ما في حرس؟ سجن فيها ويقول الله الدركتل يجي ويهد السجن وبعدين يطلعون هذولا ويتركون يمشون يخرجون من منطقة ابو غريب إلى أن يصلوا إلى سوريا ولا أحد يكلمهم ما حد يكلمهم إلى أن يصلوا إلى سوريا ويكونون اتحدون مع النصرة ويسوون اللي يسمونها دولة العراق والشام اللي بعدين اختصرت إلى داعش ثم بعدين يسوون التمثيلية حقت الخلافة إلى آخرها التفصيل يعني مزعج لأن كل هذه تجعلنا نعرف أن القضية هي ماذا؟ هي لعبة لطحن الشام والعراق وإفراغها وإخلاءها من أهل السنة ثم بعد أن تخلوا من أهل السنة بعد ذلك لا داعش ولا ما أعرف. كانت العراق أيام دولة العراق اللي يسمونها إمارة العراق الإسلامية فصائل سنية تختلف فيما بعض بينه وبين كتاب حمزة كتاب من كتاب هذا وكلهم يتقاتلون فيما بينه وانتهت وحكم الشيعة البلاد لا يكون أولادنا وأبنانا وقود هذه هذه المعارك وهذا العثة اللي يصير الآن الناس اللي يجونك من أوروبا ومن النمسا ومن كيف تفرض فيهم أوروبا وتخليهم يروحون ويأتون من أمريكا كيف تخلي أمريكا يروحون ما عندهم مخابرات ما عندهم شيء لا خلاص بيرتاحون منهم خلوهم يروحون هناك في المحرقة يذهبون يحتقون وإذا رجع حطوه في السجن كيف إذا رجع سالم حطوه في السجن ما هو راجع سالم هم إذا خلاص شافوه بيرجع سالم قتلوه هناك وين رجع سالم مثل ما قلت حطوه مسلم يعني لكن العمل خطير جدا لا نقول داعش فقط بل داعش والقاعدة صحيح أن من المنتسبين إلى داعش ناس مخلصين لكنهم معاتيه هؤلاء يوقود المعارك حطب فقط الإخلاص أو حسن القصد وحده لا يكفي ولابد من المنهج الصحيح وكثير منهم اليوم ما أدري شفتوا المقطع ولا شفتوا القاتلين واحد سعودي مسكين كيف؟ لا اللي في الدباباها غير لا واحد ثلاثة <سؤال> من الامراء هذا قبل يومين ثلاثة من الامراء سعوديين امراء سعوديين قتلوهم اللي اللي يعتبرون اللي عندنا هنا كيف لا اللي اللي اليوم واحد شوفوا معي قتلوا عود بالله بطريقة بشيعة نسأل الله السلامة سعودي اراد خلاص اكتشف رجع بي بيهرب فيعني ها مشاه هاي معهم إيه القرشية <تصفحي> القرشية إيه أحسنت أو القرشية يعني من مكة اللي راح له مسكين هو اللي لك أنا أقصد إنه دعسوه بالدبابة لا سوري هذاك بالدبابة لا اللي بالدبابة نصيري القرش نفس الشيء دعسوه بالدبابة المقطع اليوم جان أنا شفت هذا وما طلعت في المقطع قال بطريقة بشعة وبدأت في البداية وبعدين سكرته نفس الشيء دعسوه بالدبابة طيب هشوفه جاي هنا أهله هنا آه معزز مكرم يدرس قد يعاني من ما يعانيه الإنسان بشكل عام في كل مكان لكن قضيه معاناتك أو عندك مشكلات لا تقتضي أن تحقد على البلد اللي أنت فيه أمريكا أهلها لا يجدوه يفيرون أنها أفضل بلد في العالم مع أن نسبة الفقر في أمريكا كم كيف لا أربعين في المئة نسبة الفقر في أمريكا والذين تحت خط الفقر في أمريكا واحد إلى ستة يعني كل ستة منهم واحد تحت خط الفقر في أمريكا في أمريكا أي الشباب يروحون لأمريكا ما يروحون لأحياء الفقرة يروح يسكن اللي في شقة وكذا ويمشي ما يروح لأحياء الفقرة هناك مكنوسين في أحياء وبعضهم يرى الفقراء يجدوهم في الحدائق ينامون في الحدائق يجي يحطون لهم في الحدائق شو يسمونها بيوت مثل الصنادق يحطونا في الحديقة يحطونا يقولوا لأجلس فيها يجد ما في ولا واحد من الشباب الذين يذهبون إلى أمريكا ما رأى الهوملس اللي يسمونهن الهوملس اللي يعني بدون بيوت ويجوك ويصور مع الهوملس ودخلنا وهذا الشارع وطلعك فيديو هذا الشارع شارع يسكنه الهوملس طيب بلدك ما فيها هوملس الضمان اجتماعي <خز kidnapped> ها؟ هنا الضمان الاجتماعي شغل هاي الشخاء لا <três penso> <applause>, <ت> UH> <لان> بلدك ما فيها هوملس وورونا الشباب رحت سفرت مرة في إحدى هذه البلاد والشباب يستقبلون أجزام الله خير وقالوا نوريك شارع الهومبلس قالوا بس لا تعطيهم شيء، لا ت... ليش؟ قال إذا عطيتهم يجونك كلهم بعدين ربما يفتحون عليك السيارة ويضربونك ويأخذونك ويقول الكو... قلت لا مرة هنا هم وقفين كذا ما في الشوارع في الشارع في إيه؟ شارع هومبلس، يسمونه هومبلس الدولة صارت على حطت نظام قالت لهم تعالوا أنا أعطيكم مخدرات بدال ما تروحون تسببوا المشاكل لأنهم يجون خمسة ستة يضربون تسببون <تصفيق> <حسن> أمراض <تصفيق> قالوا لا نعطيكم بطايق بطاقة وحنا نضربكم تصل الدولة تعطيهم المخدر ويمشون <تصفيق> <تصفيق> خليهم هذا هذا التعامل هذا التعامل الإنساني لهم إنهم يخلون على المخدرات ومشهوري ويعتبره أنا استعجب أكثر ما تعجب منها أن يأتي ويتفاخر هذا الشارع إنه هم لس يسكنونها هنا وجد في مقطع فيديو طيب الغريبة أن تذهب يعني لو لو كان في شارع هوملس في السعودية كان يقول أنظروا الدولة التي لا ترعى مواطنيها والمواطن المهضوم والمواطن المحطم والمواطن الكثير والمواطن المواطن ثم بعدين في أمريكا يقول أشوفها هوملس عجب نعم شيخ نستغل وجودك الله نرجعنا بس في الموضوع الإحداثية هذه اللي تكون ربما فيها أمور البدعة في المساجد وغيرها نشائز الحرم النبوي يعني أفضل جلاله بجانب اسم محمد صلى الله عليه وسلم بجانب بكر عمر هذا هو في المساواة فكيف إذا كان فعلاً إنها موضوعه كله لا يوحي إن هذا كان على رطلة تختلف موضوع <تصفيق> وضع الشيء الثاني شيخ ذكرت جملة من الكتب أنت الآن قرأت وقرأت كيف نجمع بين الدعوة الواحد في نحنا ولا نذكر بعض الشباب مشغول مول بالدعوة من من غلق الدوام لسه عشرة عشر متى الوقت اللي يقرأ فيه متى الوقت اللي راجع فيه متى الوقت اللي يرتجل فيه ما. يجعل أحد برامجه في الدعوة القراءة يجعل أحد البرامج في الدعوة أن يقرأ لماذا لا يكون من ضمن البرامج نضع برنامج اسمه قراءة كتاب مع الشباب اللي أنا أعمل معهم في الدعوة في نفس المكتب التعاوني وفي غيره ونختار كتاب من كتب الرقائق هذا ونقرأه ونقرر على أنفسنا بعض الأحاديث وبعض الكذا حفظ ونضعها نكتبها بأيدينا ونضعها في جوبنا ونجلس فيها طبعا واحد حط بطاقة في جيبه فيها حديث ما استطيع يقول لك والله أنا ما أقدر أقراها الآن تجد الواحد في السيارة يسوق وهذا <تصفيق> بالواتس وبعض المرات بجدين الثنتين وواسكوا كذا طيب أنت الآن قادر على أنك تشتغل بالواتس وتكتب وتراسل وكذا واعذروني على الأخطاء الطباعية أنا سوق ليش تسوق ونتكتب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذه كثيرة ما يستمع الآن في برامج كثيرة دكتور عن طريق اليوتيوب يمكن يشغل بعض الأحاديث. وفي مثل ما ذكرت يعني فيه لكن يا خلك ال البركة أنا جربت هذا الأمر البركة في الكتاب يعني أنا أقول فعلا استمعوا اليوتيوب يستمعوا الدروس المشاهير وكذا لكن لا زالت البركة في الكتاب. الشيخ الله يحفظه. متفق. الوضع الحاصل في تعلق الشباب في شورى والأمديع. إيه. ما يحصل فيها بالمقالبات والتشاحن المسلمين وبعضهم تحصل إلى مشاكل يعني بيننا والقريب والقريب يعني ما فيها فتوى شو يا أخي الكريم أنا لا أرى أن هذه الأمور تحل بالفتوى هذا الأمر التشاحن والتشاغل في مثل هذه الأمور هو نتيجة ماذا؟ نتيجة أن الإنسان فارغ من عن الأهداف الأهم والغاية الأسمى ما عنده لو أننا اشتغلنا بالتربيه على الهدف والغاية الأسمى ما احتاجنا نتحدث عن الأندية لأن أي واحد يشجع أندية وهلال واتحاد وما أدري إيش هذا التشجيع الحين لما تأتي لو تقول لا تشجع جوك طيب وش أسوي؟ ما ما ما وش سوي؟ لكن حينما تقدم البدائل حينما الآن نجعل المراكز التطوعية التي تحتاج إلى متطوعين تدعو الشباب حينما نضع للشاب أهداف أخرى يستطيع بعد ذلك هو من تلقى نفسه يبعد عن هذه الأمور أما الحقيقة القول والله ما تشجع لا تشجع عندي طيب هو بيقولوا كيف يسوي أنا شغلي الآن أشجع أروح أسمع المباراة أطلع من عند فلان من المباراة وأسمع الناقد الفلاني ويحلل المباراة هذا هذا عالمي عالمي من ضمن برامج الدعوة يعني تعليم الناس أولوياتهم ما هو المطلوب منهم هذا اللوان أرى كثير من الناس يتكلمون الكورة وينصحونهم اتقوا الله وكذا لا أنا رأيه يعني هاي أول شيء قدم أدعو هؤلاء لأن يجدوا يبحثون عن البديل الحقيقي والبديل الحقيقي يا إخوان ليس هو الدعوة أن نجعل كل الناس وعاظ ودعات الدعوة في هي الدعوة في أن نعرف نعلم الناس كيف يكتشفوا أنفسهم الآن كل واحد من هؤلاء الشباب اللي تشوفهم في في الكرة أو فيما هو أسوأ من الكرة ربما الكرة أخف في الشروع فيما هو أسوأ من الكرة تجد هذا الشخص بعضهم عقليته رياضية وبعضهم, يعني وبعضهم عقليته هندسية وبعضهم عنده عقلية تميل إلى القدرة على الابتكار بعضهم عنده عقلية تنظيمية كل هؤلاء طاقات مهدرة راحت نبحث لهم نحاول نصنع لهم محاضن طبعا هذا الكلام ربما نقول لا نستطيعه نحن كذا نحتاج الى جهات معينه من المؤسسات الخيريه جهات معينة وهذا امر يحتاج منا ايضا الى بحث تقديم مشاريع هناك مؤسسات خيريه تقدم لك دعم لانشاء مشاريع مثل هذه لكن ابتكر مشاريع تحتوي الشباب يعني نلاحظ مثلاً عبد جميل ابتكر مشروع اللي يسمونه باب رزق جميل صح اي جاءوا شباب وفتحوا مشاريع وكذا لماذا لا يكون هناك كثير من المشروعات غير هذا تجعل الناس أو تجعلنا نستفيد من هذا الأمر أما قضية إلغاء الكورة 100% أعتقد أنها صعبة في مثل هذا الأمر لكن لا نجعلها نحاول نسعى لكي لا تكون الكورة هي أولوية الشباب أما أن نقول لجميع الشباب لا تهتموا بالكورة مطلقا هذا من المتعذر والكورة إذا كان فيها بأس فبأسها من أجل ماذا؟ من أجل سلبياتها وما تأتي به من شحناء وبغضاء وتعصب هذه السلبيات لنسعى مع الشباب لكي نصل بالكورة إلى الحد الذي يجعل سلبياتها أقل واجعلها مجرد رياضة عين ورياضة بدأ بارك الله فيك حنان كل الشاب المتزم والمتدين حنان لا يصبر على انكار المنكر عندما يرى فمثلا يعني يقول انكار على الفتيات المتبرجات في الاسواق يعني م. اذا تكلم ربما كانت هذه الامر عكسي عليه فهل من طريقه مثلا مثلا التعامل مع المتبرجه وكيا او مفتحه او كذا نعم وهو يقول لك انا ما استطيع عمرو وكذا احتلق. نحن نتكلم مع صاحب المحل وهي ملقاة صدر عليها والخلفية الخلف أمور يعني شاهده يقول لا. فما تنصح مثل هؤلاء اللي يحترقون أحياناً وربما تب أمور عكسية عليهم. طيب. أنا أقول أعظم أجمل وسيلة لإنكار المنكر هو أن تريا صاحب المنكر منك وجها العبوس خاصة المنكرات اللي مثل هذه التبرج وكذا يعني مثل هؤلاء المتبرجات يتبرجناء لكي يلفتنا أنظار الناس، وإذا جو بهنا استغواهن الشيطان وأمدهن بنار من عنده أو قدهن إقادة، لكن حينما نجعل همنا كل ما رأينا وحده متبرجة لا حول ولا بس حينما يكثر عليها هذا الأمر. حنا ما أكثر عليه هذا الأمر تنكسر الآن يا أخي الكريم لو أنت تسبح وتهلل كذا سبحان الله والحمد لله والله وأكبر بيجيك واحد يقول يا أخي أزاجتنا يا أخي تسبح ما يزج سبحان الله والحمد لله والله تقول أزاجتنا بس كذا وكلمة بسيطة ما الذي سأحصل منك ها تسكت. تسكت. قد تنكف أن تسكت فما بالك بهذه المتبرج حينما ترى كل ما مشت من أهل الصلاح وأهل الخير من أحوال ويعبس في وجهها ولا يبتسم أنا أتصور هذا الأمر في نوع من المحاربة المتميزة لهذا الأمر لأنها تأكد أنها لا سيما وهي امرأة والمرأة دائما تحب أن تلفت النظر بما تضفيه على نفسها من حسن هكذا خلقت حينما تجد العكس ستجد لذلك حرقة في نفسها وأثرا سيئا فليس كل الإنكار هو بطريقة تستري عفيفة ليس ليس بهذا الأمر دائما حتى لو قال الإنسان تستري فلا بس أنا يقول تستري لكن يقول بدون ما يطالع يمشي تستر يا أخت كذا وهو ماشي. ولا مجرب يا شيخ. كيف؟ يا أخويا نحتسبين. إيه. يعني مثل ما ذكرت يعني يا هو ما يقف يعني ولا ينظر فيها. ما ينظر فيها. يا دست. أختي يا مؤمنة تحجبين. أمثلة لي أماك بالصلاة أماك بالحج. إيه مثل هذه. لها أثر عجيب يجد لها أثر. لا يقف عندها ويقول يا أختي تحجب لي ستجد أجد واحدة لسان فيها بليس. أولا تقوله تقول ليش طال عم؟ يبي نش لكن قلت لي هذه هي كلها أثر في إيه. نفسها. كبير جدا ونسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع وللعلم ترى يعني مجتمعات التكشف والسفور والنساء كانت من القرن الأول للهجرة كان موجود هذا الأمر يعني كان أحد التابعين لا أعلم هل هو عامر الشعبي أو غيره رأى امرأة عليها كساء خز شفاف فأمرها بالتستر فيوم أمرها بالتستر كشفت الكساء قدامه وماذا قالت؟ قالت أنا من اللواتي قال فيهن الشاعر أماطت كساء الخز عن حر وجهها وألقت على المتنين بردا مهلهلا من اللائي لم يحججن يبغين حسبه ولكن ليقتلن البريئه المغفله <تصفيق> وش قال هذا التابعي رضي الله عنه قال اذهبي فاني ارجو الا يعذب الله هذا الوجه في النار كذا هذا الكلمة ماذا سيكون وقعها على هذه المرأة أنا لا أعرف طبعا القصة لا تروي هذا لا تروي هذه القصة رواها عدد من النار أهل العلم ومنهم ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس فهو بهجة المجالس هي بهجة المجالس وتحفة المجالس وشحذ الذهن والهاجس قرأتوا هذا الكتاب ها؟ لبن عبد البر صاحب التمهيد كتاب فيه طرائف واشياء جميلة جدا وحكايات من ضمن هذه الحكاية موجودة في الكتاب فسمع سمع به الظاهر سعيد بن المسيب وقال هذا ظرف عبادي أهل العراق ولو كان من أهل الحجاز هو طبعا سعيد بن المسيب من أهل الحجاز ولو كان من أهل الحجاز لقال غربي قب حكلا فالناس يتفاوتون في هذا كانوا طبعا هل هو الرواية قد أكون يعني هل هل قال ذلك ظرف عبادي أهل الحجاز أو ظرف عبادي أهل العراق لا أعلم لكن لا غير متأكد لاني بعيد عهد بالقصة لكن القضية فيها أن الناس حتى في قضية إنكار المنكر متفاوتين. على جاز حرين إن شاء الله. يا رب ماي. <تصفيق> وهالعلاقة حرب بس عاد ما أدري إيش لون صار. <تصفيق> طيب الشيخ الله يحفظ كيف السبيل يعني وقائة الشباب من هذا الفكر؟ الفكر داعش ما لا. فيه من مصايب الآن نسمع كل يوم يعني نسمع ذي يعني بعض الشباب على. على ظهرنا. ايه. وانتفاوتون الناس في انا نزكي احد. ايه. فجأة يعني عن طريق تويتر عن طريق كده. انا بايع. بايع المأفون أيه. هذا. اللي... اللي... اللي... اللي ايه البغض. الذي لا يكاد يبيه. فجأة يعني زي ما ذكرت الله يحفظك يعني تأسس على عقيدة صحيحة سنين طويلة. أيه. درس في مدارسنا. هل مناهجنا فيها خلل؟ لا لا ليس عندك مناهج فيها خلل انا كتبت في, في, في هذا الامر. ايه. مقال. ان كان احد منكم قرأه او. او. موجود في موقعي اسم المقال تفسير داعش تفسير داعش كيف أتكلم فيه عن قضية الحقد اللي تكلمت فيها عن هذا الأمر الشاب حينما ينضم إلى داعش لا ينضم إلا حينما يسود الأمر في وجهه تسود الدنيا في عينه هذا الذين يراسلونه والذين يكاتبونه يكاتبونه في خلاص أن الموضوع عندك أغلق الدولة عندك صليبية الدولة عندك عميل الأمريكان العلماء عندك كل العلماء هذولا علماء سلاطين لا فيهم حتى الدعاه هذولا لا تستمع منهم يجسون يراسلونه لا يراسلونه يا اخوان أدلة شرعية لا يراسلونه أدلة يراسلونه تسويد الواقع في وجهه لم يعد لك ملجأ إلا هذه خلاص هذه بيصرفها عز الإسلام هذه الدولة فتسويد الواقع في وجه الشاب هو أول وسيلة من وسائل التجنيد إذن كيف يحارب هذا التجنيد؟ يحارب بكشف ما في الواقع من إيجابيات يعني الآن يعتقدون الآن حتى تجد داعش مثلا تجد داعش تشوه سمعة جميع المجاهدين اللي في الشاب مثلا ليش؟ عشان خلاص تغلق المنافذ أمام أي شاب مثلا يجيهم الشاب يقول يا أخوان جيش الإسلام في الغوطة الآن يحاربون ولآن الروس يحاربونهم وهم يقاومون بشار الأسد ماذا يصنعون لا حتى شوف الآن لم يدعموا حتى جيش الإسلام فيه، مع إنه الآن جيش الإسلام في الغوطة يعني أقصى حرب يواجهها من جيش الإسلام. جيش الإسلام مع ذلك لا يقول لا هذول أولئك يدعونه يدعمونهم طواغيت آل سعود والذي يدعمه الطاغوت هذا إيش هذا عميل للطاغوت وابمان عميل الطاغوت خلاص سوي الموضوع في في وجهه طب الاحرار هؤلاء لو كانوا احرار حقا لنضموا الى الخليفة. إلى الخليفه لكن كيف يكون هو يعطونهم فيها تشويه ويجيبون لهم قصص مختلقه وقفي تركيا فلان قابل فلان وقابلوا المندوب الامريكي في كذا وقابلوا كذا وقابلوا كذا يعطونهم قصص الشاب مسكين ما عنده الشاب ليس عنده الصبر على التحقق والاطلاع خلاص يقولوا له لا هذا الجيش الحر فلان قابل الممثل الفرنسي اللي كذا في مدينة كذا في اليوم الفلاني وقدم له خطة أنه أعطاه هذا ال... طيب وأنتم يا داعش لا طيب اللي يقولون عنكم هؤلاء ما يتكلم عنا اللي عملاء الصلاطين هذا اللي يتكلمون عنا موسى الغنامي محمد السعيدي هذو العلماء عملاء صلاطين ذلك كلهم مباحث يشتغلون في الداخلية انظر إلى محمد السعيدي كيف يثني على طواغيت آل السعود كيف كذا كيف كذا وخلص وشوفه ما تغيظه يجي الشاب مسكن بأحماقة التي عنده ويقبل القضية أننا ماذا نصنع يجب علينا أن نبين إيجابيات الواقع ونتكلم عنها بصراحة أنا قبل ثلاثة سابيع نشرت في جريدة الوطن مقال اسمه الوسم السعودي ماذا ال هذا المقال تكلمت فيه عن إيجابيات البلد التي نحن فيها ما المقصود؟ ليس المقصود أني أتقرب للدولة ولا أنا أستاذ في جامعة ما عمري حمد يعني مسكت رياسة قسم فقط لا ولا عمره جاني منهم ولا ريال واحد ما الذي أقصده من هذا؟ قصد من هذا أن يبين أن الواقع فيه, فيما فيه, فيه زاوية أخرى ممكن أن تنظر منها ليست الزاوية السوداء اللي ينظرون منها هؤلاء حتى عندنا الحمد لله دعوة في الخارج، مكاتب دعوة في الخارج، رابط العالم الإسلامي تشتغل، الندوه العالمية الاسلام تشتغل العمل الذي عملته الندوة العالمية, العالمية للشباب في دعوة الناس للإسلام وفي عاده الناس للإسلام وفي نشر الحق في على مدى أربعين سنة ضخم جدا لم تفعل ولا عشرة في المئة منه القاعدة التي نشأت قبل 24 سنة ولا عشرة فيها ماذا صنعت القاعدة؟ ما الإيمان والدين الذي زادته في الناس؟ ما هو اتباع منهج السلف الذي زادته في الناس؟ ما فيه وبنتها داعش نفس الشيء رابطة العالم إسلامي بمراكزها الدعوية الواحدة أنا أتمنى أن يصير فيها يعني حديث عن نشاط الندوة العالمية للشباب نشاط رابطة العالم الإسلامي نشاط وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة في مثل هذه المجالات كل هذه النشاطات النشاط السابق الذي كان لهاية الإغاثة الإسلامية وتوقف بسبب الحصار الذي حوصلت به السعودية تعرفونتم بعد أحداث سبتمبر حوصلت السعودية ولا لا؟ منع أي إغاثة وكذا من العالم كله صار الآن أي عمل إغاثي للسعودية يمنع في أي مكان يحاصر حتى الدول تجي هيئة الإغاثة ولا أي هيئة الإسلامية تحاول أن تقدم فيها شيء لا تمنع فيه علامة استفهام على أي عمل سعودي كله بسبب ماذا؟ 11 سبتمبر لكن حينما تزور العالم كله تجد وين دعاة خريجي الجامعة الإسلامية خريجي جامعة الإمام خريجي جامعة موقرة يشتغلون في كل هذه الدول من الذي أنشاهم؟ القاعدة ولا داعش؟ عندك أشياء خضراء جميلة زوايا جميلة يمكن النظر إليها منها وزوايا أمل أيضا كبيرة جدا يمكن النظر منها هذه الزوايا ينبغي أن نتحدث عنها بصراحة ولا علينا بأنه والله يقول لك والله هذا عميل للدولة عميل للسلاطين عميل لكذا مأجور لأنه يثني لا أنا لا أثني على الباطل ما عمري أثنيت على البنوك الربويه والله الحمد ولا عمري أثنيت على, على الهجوم على الهيئات والله أي بل ولله الحمد والله الحمد يشهد أنني أحد الذين يردون هذه الأمور ولا وقفت مع التغريب يوما ما ولا أثنت عليه لا في التغريب الذي في الوسائل الرسمية ولا غيرها ولا مع المد الشيعي ولا مع كل الأشياء الخطأ الحمد لله أقف, مع أقف ضدها حتى لو كانت في الدولة نفسها وأنا مثال صغير في غيري الحمد لله لهم إنجازات أعظم وأكبر لكن أقول هذا بما اني موجود فقط يعني ولا ليس تمدحا لكن حينما أتكلم عن الثناء وعن اوجه الخير انما لكي افرج عن هذه القلوب التي اريد لها ان تظلم وان تكون الصوره السوداويه امامها بجميع اشكالها لا في منافي منطلقات خير يمكن ان ننطلق منها هذا يعني وجهه نظري في هذا الموضوع هل من أسباب توجه الشباب او تمسكهم باراء لهم أو لهم في لا لأني أنا أحد الشهود على السجون وأقول وهذه شهادة أسأل عنها مام الله سبحانه وتعالى أن أحداث الضرب والتعذيب والتنكيل هذه مبالغ فيها لا أقول أنها غير موجودة 100% لا أوجد أحداث ضرب أما أحداث التعذيب اللي يتكلمون عنها إدخال العصا في الدبر واللي يحطونهم في هذه هذا هذه كذب 100% لا يوجد منها شيء أبدا قضية الضرب نعم يوجد حالات معينة وقليلة بل إن وستجدون أحد من أقاربكم إلا من كذا سألوا وقلوا أصدقنا القول أصدقنا القول صحيح هم سجناء لا شك أنهم سجناء والسجين دائما لو تحط في قصر يشعر أنه سجين ويشعر بالاضطهاد نعم هم يشعرون بالاضطهاد ويشعرون بألم السجن وألم السجن أحيانا يعني يجعلهم يخرجون عن طورهم يخرجون عن السيطرة يعملون تظاهرات في داخل السجن تضطر قوات السجن إلى تأديبهم هذا صحيح موجود لكن ليس هذا هو الذي أخرجهم هم عندهم هذا الفكر قبل أن يدخلوا السجن وحينما نوصحوا في السجن رجعوا واعتدلوا حينما خرجوا خرجوا لنفس البيئة التي غذتهم بهذا الفكر يعني تجد الشخص يقول لكم غير ناجح لا غير صحيح الشباب يدخل وتتغير أفكاره هذا يمكن 98% وتسعين في اثنين في صحيح ممكن يبقى اثنين في يعني مهما تنصح ما يستطيع لكن 98% وتسعين في يتغيرون الذين يعودون الى ما كانوا عليها او يروحون لسوريا من كل 100 شخص او يدخلون ينضمون للتنظيم من كل 100 شخص يمكن ثلاثه او اربعه هم البقيه لا يعودون هؤلاء الأربعة وهؤلاء الثلاثة وهؤلاء او الاثنين لو تجد تسأل ما الذي أعادهم؟ هل لأن النص المناصحة لم تكن مجديه لا بل لأنهم للأسف خرجوا إلى أهلهم وأهلهم لم يراقبوهم أو يمنعوهم من البيئة التي أحدثت عندهم أو كونت عندهم هذا التوجه من الأساس راحوا يرجعوا لنفس البيئة حبوب okay. حقين حبوب مخدرات. كيف؟ زين حقين حبوب مخدرات. <تصفيق> زين حقين حبوب مخدرات. يطلع طيب ما في للعافية. وطلعوا من مستشفى الأمل طيب ما في للعافية بعدين يروح لنفس الأصحاب القادام ويرجع ويرجع منتكس يعني بشكل أكبر. الشيخ إذا كان في فعلًا في آثار ما مآس من هذا التفكير على الإسلام عامة، فهل من آثار أيضًا اللي ما يسمون أنفسهم الدعاية السلفية؟ الذين يحاربون الدعاء ويطعنون فيه ويطعنون فيه شو يا أخي الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل أمر بالعدل فكل من خرج عن أمر الله سبحانه وتعالى صار منه ضرر على نفسه وعلى أمته فهؤلاء الذين يخرجون عن العدل في تقييم الدعاه لا شك الدعاه لهم أخطاء ونحن قبل قليل تكلمنا عن جزء من أخطاء الدعاه ولا لا نعم لكن حينما نتكلم عن أخطاء الدعات لا نصادر الدعات نصادر كل نقول نعم الدعات عندهم بعض الأخطاء عندهم كذا عندهم كذا عندهم كذا وتكلم عنها تكلم عنها قبل قليل بشيء من قريب من الوضوح يعني كنا نسمي ولا لا صحيح. لكن القضية التي عند هؤلاء اللي سماهم الأخدعياء السلفية مثلا وأنا يعني ما أحب التسميات أو التصنيفات لكن عند البعض ليس عنده قدرة عقلية على الوزن يعني هذا عنده أخطاء في جانب وعنده صواب في جانب لا عندك خطأ 5% في 2% في اثنين في لا بد أن تصنف كله غلط هذا خطأ كبير جدا لماذا لأنك ها كل شيء لأنك خرجت عن العدل خرجت عن العدل حتى في الجانب المقابل يعني لا تقول والله بس هذول اللي سموا مدعوا ديانة سلفية هم هؤلاء الجانب المقابل نفس الشيء الجانب المقابل مثلاً تجد واحد يعني مثلاً نعطيكم مثال مثلاً الشيخ سعد البريك مثلاً الشيخ سعد البريك ليس يحاربه هؤلاء اللي تسمونه مدعاية سلفية ولا لا يحاربوا حربة طيب أيضاً حتى الطرف الآخر الليبراليين برضو يحاربون كيف؟ الليبراليين يحاربونه لكن الطرف الآخر من المتدينين أيضاً من الشباب يحاربونه وهذا عميل للدعوه والدولة يتقاضى ياخذ فلوس وما ادري يتكلموا هذا الكلام في قضيه التصنيف عند الطرفين اي المهم ان العدل حينما يفقد العدل حينما يفقد حينما تترك ما امرك الله سبحانه وتعالى به من العدل لا بد ان تنتظر لا بد أن يحدث منك ضرر لانك تركت العدل فان كنت من هؤلاء وان كنت من الطرف المقابل يعني تجد واحد وكذا والله من أذناب السلاطين، من مدري إيش وكذا، ليش؟ لأنه والله يختلف معكم في قضية معينة. بعطيكم مثال في يعني حتى لا نضرب أمثلة بيه. وناس ربما لا يرضون أن نجعلهم أمثلة. أجعل من نفسي هنا. حينما كتبت رايي في الثورات العربية في ثورة تونس، ثورة مصر، أول ما قامت الثورات وقلت يعني، الثورات هذه خطأ ولن يأتي لن يأتي من آخر للأسباب التالية واحد اثنين ثلاثة وكتبت كلام المعتدل ربما يقرأه ويقبله يقول يعني اجتهاد قد أصابه وقد أخطأ أنا لا ليس عندي إشكال في مثل هذا لكن الذي وجدناه ماذا وجدنا يعني كلام مزري سيء بكل ما تعنيه الكلمة من معنى قبل يومين أنا كتبت مقال عن ياسر البرهامي اللي هو أحد المشايخ حزب النور والذي طلبته عن ياسر البرهامي لم أطلب موافقة ياسر البرهامي أو أطلب مخالفته قلت اعدلوا معه بس يعني قضية تصفوه بأوصاف شنيعة تصفوه بالردة تصفوه بالتكفير تصفوه بأنه حاخام تصفوه بأن الحاخام أحسن منه وتصفوه بأنه <تصفيق> ماسح لجزم الجيش هذا الكلام لا يليق قولوا إن الرجل أنتم لا توافقوا قولوا اجتهد في هذه القضية وأخطأ ونحن نخالفه في اجتهاده ما لكن لا بد من العدل معه طيب ما الذي, الذي جاءني من الردود من أناس دعاة يعني كبار أصحاب قامات الله يهديهم ووفقنا وياهم إلى ما يحب ويرضى كلام يعني لن أقرأه خلاص يعني يتوقف عن قراءاتي لكن كنا بنقرأ بعضه لكن تجد أن مثل هذا الكلام يعني لدرجة أن أحدهم يكتب ملعون هو إياه يعني أنا وياسف برهامي هو من الدعاء يا شيخ؟ من الدعاء نعم من كتبه في الواتس كذا ملعون هو إياه يعني أنا كتبت رد قلت إخواننا أنا أحبكم ولا أريد أن أقف معكم عند الله سبحانه وتعالى في موقف خصومة فمن أراد أن يقول فيي ما يسوءني فإنني لا أحله أما من أراد أن ينتقد رايي بالعدل فهذا حقه طب هذه الكلمة ما رأيكم فيها جميل جدا في عدم جاء يجي لهذا يقول ملعون أنت وياه. هذا هو جواباً على هذه الرسالة. كلكم جامية أحذية كلكم. حول. هذا فنجد أقولك المفروض المهم المهم ما هو. التصريف في الفريق. كيف? المهم العدل. العدل. أنا, أنا لابد أن أقول ان الخلل عند هؤلاء وعند هؤلاء وعند الجميع هو العدل. أني لابد أن أنظر لأي شخص مسلم له عمل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى له مقصد في الخير انظر اليه لاني اختلفت معه في جزئيه في عالم يعني متغير ومرتبك في وقت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها ماذا الكاذب هذا وصفها الرسول قبل كم سنه 1400 قبل 1400 سنه طيب اذا كانت هذه السنين خداعات كون أخطي أو تخطي أنت أو يخطئ فلان أمر محتمل ولا سبب محتمل. كوني أنا أجعل نفسي أنا الصواب اللي في المئة لدرجة أن من يخالفني فيما أرى أن من يخالفني هو عليه من الصفات كذا وكذا وكذا هذا بعد, بعد عن أمر الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى قال وقل لي عبادي يقول هي ويقول التي هي أحسن التي هي أحسن يعني ما يقولوا الحسنة بس التي هي أحسن ابحث عن أحسن شيء وقلها بس الشيخ ما ترى أنه هو كلامهم على أهل التديون يعني ما ي... لما تجد له على الليبرالي أو الألماني أو الشيعي فقط كلامهم على أهل التديون إيه هم لأنهم يرون يقولك هذولا عندهم شبهة يقولك هؤلاء أهل المعاصي أهل, المع... أهل... أهل الشبهات أه... شر من أهل المعاصي وعندهم آثار لبعض السلفك وكلان واحد من من التابعين دخل عليه ابنه بفكر الخوارج فقال لو أنك دخلت علي مخمورا لكان أهوى علي فيجون هذه مثل هذه الآثار ويجعلونها عامة في كل مشكلة كل خلاف والنصيحة الشيخ العامة كيف؟ النصيحة العامة في هذا الجانب النصيحة العامة كل واحد منا يدرب نفسه يدرب نفسه على العدل كيف؟ وهذا بالخلاف لا يكون أدبه إلا إذا عدل وإذا قلتم اعدلوا اعدل اعرف ان ما في احد يا أخي حتى الكافر يجب ان تعدل معنا الكافر يجب ان تقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن المطعم بن عدي قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني فهؤلاء إنتنا لا أطلقتهم له طيب المطعم بن عدي مسلم ولا كافر كافر كيف قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالعدل مطلب هو الحل والعدل لا يكون إلا بتأديب النفس على العدل كل ما سمعت غيبة في آآآ ابتعد عنها احفظ لسانك عن عن غيبة الناس وقول فيما يكرهون إذا كنت عندك ملاحظة على آرائهم ورد على هذا الرأي علمي لكن لا تتكلم عنه حتى ال لا تتكلم عن أشخاصين لا تتكلم عن أشخاصين يسمونهم الجاميع فهم لهم صيانة الإسلام وعندنا سلفنا الصالح ولا رحمت يعني علمونا باقتدائهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وناهيك بابن تيمية ومن يقرأ مواقف ابن تيمية رحمه الله مع المخالفين من الأشاعرة من الشيعة من الصوفية تجد هو يعدل فيهم عدلا وأنا أوصي الاخوه جميعا يقرون في رسالة لابن تيمية اسمها رسالة رسالة إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي عدي بمسافر أحد مشايخ المتصوفة انظر رسالته لهم وهم خصوم وما فيه تمتلئ من الأدب والحكمة والصيانة والعدل حتى مع شيخهم ما لا يمتلكه واحد فالعدل وأطر النفس عليه وتدريب الإنسان نفسه على العدل هذا مطلب ينبغي أن لا نفرط فيه نحن نجد بعض الأشخاص متوقفة لا يريد إيه؟ الدعوة عبادة يا أخي الدعوة عبادة تجد بعض الملتزمين مثلا ما يصلي النوافل صح ولا لا وتجد بعض الملتزمين ما يصلون الوتر وبعض الملتزمين ما يصلون الليل تمام حينما ترغبه بالنوافل وتقدم له ما قال الله سبحانه وتعالى وما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل النافلة تجده يبدأ فيها يبدأ فيها قليلاً قليلاً إلى أن يعني تصبح إلفاً له فتجده يتنفذ كذلك الدعوة بلغه بفضلها ثم بعد ذلك قربه منها شيئاً فشيئاً يعني مو على طول تجيب تحطه في مكتب تعاون وتخليه تشغله 24 ساعة لا نبغى منك خذ هذا الكتاب تكون ترايح وإذا صليت كلم امام المسجد واعطيها او هذه المطويه وكذا بس تكون مصرحه ما ذنبها وكذا قدمها لوقت العطيمه هذه شغل بده يعني تبدا معه بهذه الطريقه بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن اليكم الله يحسن اليكم وجزاكم خير